انا عندي على فرقاك قوه رهيبه حان الاوان استبدل الماز حب الجد اللي جرحني وشكي و ايشبيه صبرتي صبري والصابر لحد تستغرب ولا هي صعيبة جرت قلم ومحيك من دفتر الود واكتب على الصفحة يا خايل حبيبة انك لغير رضاك مطروت ومبعد ده خاص الفنان كبير حسين العلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل انك لغير رضى مطرود ومبعد انك لغير رضى ومبعد مطرود ومبعد يا أخي اللي يا عمري مضى لياك تستغرب ولا هي صحيبة جرات قلب ومحيك من دا ترنوت واجتب على الصفحة يا خيال حبيبة لكل غير رضاك مضرود ومبعد لياك تستغرب ولا هي صحيبة rod Sama e فرقاك ووه رهيبة حان الأوان أستبدل المسح للجد اللي جرح لشقبي وشبيبه صبرتي صبر أيوم والصبر على فرقاك صالح ووه رهيبة حان الأوان أستبدل بارتي صبري والصدر لحال اللي لا كنت تستغلب ولا صحي لا جرت كلام وموسيقى من دفتر الوي استمع على الصفحه يا حاين حبيبه انت وقري الفا ما تجوم sana ke llegue ke ke llegue ke llegue eh acha te husnaar wala leeba في ضامرك والجسم منهائك ومنهد في بالك أني منك رضيت الغليبة يفاقد الإحساس عن ما عطيصر حتى تحس بنار والأعلى هيدا في ضامرك والجسم منهائك ومنهائك في بالك أني من رضيت الغليبة يفاقد يفاقد الإحساس an nazar isatuhadu adu al فرقة رهيبة حان الاوان استبدل الماس حي بالجد اللي جرحني شدي بي وشبيها صبر صبيو و صامري لحاد على فرقة قوا رهيبة حان استبدل الماس بالجد اللي جرحني بالشكل وشبيها sobertis sabrio o sabri naht sobertis